قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فَاذْهَبَا بِآيَاتِي وَسَلَامٌ لِّمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ مَن كَوْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تَعُقْصِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَتَأْذُنَفُكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ أُخَِّبًَاَّ قُم أَجمَرم قَالُ إَِّ إِلَ أَرَِّنَ مُ قَالِمُ وَمَا تَطِمُ مِن إَِّا أَن آمَن بِآيَاتِ رَبّ بِنَا لَمَّا جَاءَ اسْنَا رَبَّنَا اِسْتُرْ غَنَايَنَا صَابِرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الملأ من قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَفَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُواكَ وَآلَهَا ۖ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين لأن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وَلَنَخُذَنَّ أَنخُذَنَّ آلَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ فِي السِّنِينَ وَأَنقُصَنَّ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَنَهُمْ مِّنَ